هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان يقولون بأفوائهم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون الذين قالوا لإخوانهم وقالوا له أطاعونا ما قتلوا قل فَدَرَوْا عَلَى أَنفُسِكُمُ الْمَوْتَىٰ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَمُوتُونَ بَلْ أَحْيَاهُنَّ عَنْ دَرَّبِهِمْ يُزَقُونَ فَرِحٍ بِمَا يأتوم الله من فضله ويستمشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم الا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستمشرون منعمت من الله وفضل وأن الله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 سَقَطَ جَمْعُهُمْ لَكُمْ فَخْشَوْهُمْ فَخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَانًا وَقَالُوا فَزَادَهُمْ إِيمَانًا وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ